ولو نشأ لعرفنا كهم فلعرفتهم بصيماهم ولا تعرفنهم في لحم القوم ولا تعرفنهم في لحم القوم والله يعلم أعمالهن ولا ندرونكم حتى نعلم المُجَائِد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء اخرسهم وشاء الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وخذوا عن سبيل الله ثم ماتوا, ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتوا الأعلون والله معكم وَأَنْتَ الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ عَسٌ وَلْيَسِّرْ أَعْمَالِي إِنَّ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرًا وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْهَا شَيْئًا تَدْرُونَ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا